الله الحمد لا بَذَرَكُمْ وَأَمْنَنَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَخَفَّضْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفَضِيلًا يَوْمَ ندعو be تفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركم إليهم شيئا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 قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق I love that. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الرجل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 Yeah Takk for